أحسن الله إليكم وبارك فيكم نفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين هذا السائل يسأل عن حكم تكرار الذهاب إلى مسجد قباء في كل أسبوع جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يأتي مسجد قباء كل سبت وقيل في معنى كل سبت أي كل يوم السبت يوم وقيل أن المراد أي كل أسبوع فاتيان مسجد قباء كل أسبوع دل عليه فعل النبي صلوات الله وسلامه عليه وفي الحديث أيضا أن من تطهر في بيته وأتى مسجد قباء وصلى فيه كان كأجر عمره نعم هذا يقول ما هي نصيحتكم لمن انشغل في الدرس بتصوير الشيخ وتصوير الحاضرين هذه المسألة تكلمت عليها غير مرة وأن مثل هذا التصوير إضافة إلى ما فيه من منكر ومخالفة فإن فيه إضاعة وتفويت للفائدة فالذي ينشغل بالتصوير يحرم نفسه من الفائدة التي ينبغي أن يحصلها عندما أكرمه الله سبحانه وتعالى بحضور الدرس وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه واشتغاله بالتصوير هو في الحقيقة شغل لنفسه عن الفائدة وقلت أكثر من مرة في هذا المكان إن صورة من يلقي الدرس ليس فيها فائدة صورة من يلقي الدرس ليس فيها فائدة لا ينتفع, لا ينتفع بصورة ملقي الدرس وإنما الفائدة في كلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه وكلام أهل العلم هذا الذي فيه الفائدة أما صورة الذي يلقي الدرس هذه لا تفيد الإنسان ولو نظر إليها مئات المرات لا تفيده وإنما الذي يفيد كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام هذا هو الذي يفيد الإنسان وينفعه فإذا حضر الإنسان مجالس العلم عليه أن ينتبه للكلام الذي يلقى لكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام يحرص على فهمه وضبطه ليكون بذلك سعادة وفلاحه في دنياه وأخرى نعم. جاءت أسئلة عن حكم قراءة القرآن جماعة بنغمة واحدة ويقصد بذلك قالوا ليس نية ذلك التعليم وإنما يفعلون ذلك بعد صلاة المغرب من كل يوم لا دليل على هذا العمل وقد قال عليه الصلاة والسلام من عامل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فالقراءة الجماعية بصوت واحد في البدء والانتهاء وكذلك الذكر الجماعي في التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير بصوت واحد كذلك التلبيه الجماعية بصوت واحد يشترك فيه الجميع في البدء والانتهاء، كل ذلكم لا أصل له. وإنما الإنسان يقرأ القرآن بمفرده، يسبح الله بمفرده، يقرأ نشاطه، يسبح نشاطه، ولا يرتبط بجماعة. يا ينتهي بانتهائها ويبتدئ بابتدائها، فهذا عمل لا لا أصل له. بل الصحابة رضي الله عنهم أنكروا مثل هذا العمل، مثل ما جاء في سنن الدارمي. عندما وقف عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على جماعة كانوا في المسجد وعليهم رجل قائم وعندهم حصاء فيقول لهم سبحوا مئة فيسبحون أي بصوت واحد فيقول هللوا مئة فيهللون أي بصوت واحد فيقول كبروا مئة فيكبرون أي بصوت واحد فيقول احمدوا مئة فيحمدون أي بصوت واحد فوقف عليهم عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وقال أما إنكم جئتم ببدعة ظلمة أو فقتم أصحاب محمد علما فقالوا والله ما أردنا إلا الخير فقال وهل كل من أراد الخير أدركه كثير من الناس يفعلون أمورا يكونون أرادوا بها الخير لكن لا يدركون الخير لك لكونهم لم يوافقوا هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ونكتفي بهذا والله تعالى اعلم صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين